النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. ما ضن جهاد المؤمنين مطولا ما ضن برغمه فيكم ما عطلاً؟ حتى القيامة لن نكل ونكسلاً. نرعى الأمانة نستطيب المنهلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الجمعة الواحد من ذي الحجة لسنة 1440 للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين عشرون هالك ومصابا من قوات الأسايش وجواسيس لهم في كولجو بينهم مدير مكافحة الإرهاب ومقتل وإصابة سبعة عناصر من الشرطة الاتحادية والحشد الرافضي المرتدين في الدجال هلاك 12 عنصرا من طالبان المرتدة بينهم قيادي في كونر مقتل قيادي من البكك المرتدين في الخير وتفجير عبوتين ناسفتين على منزل قيادي آخر شمال الحسكة البداية من ولاية العراق عشرون هالك ومصاب من قوات الأسايش وجواسيس لهم في كولجو بينهم مدير مكافحة الإرهاب ومقتل وإصابة سبعة عناصر من الشرطة للتحادية والحشد الرافضي المرتدين في الدجال من ديالة بتوفيق الله تعالى استهدف جنود الخلافة أمس بسلاح القنص ثكنة لقوات الأسايش المرتدين في منطقة كولجو جنوب كلار ما أدى لهلاك عنصرين وإصابة آخر وعند قدو مدير مكافحة الإرهاب بمنطقة كالار لمكان الحادث فجر المجاهدون عبوة ناسفة على آليته ما أدى لتدميرها وهلاكه مع ضابط مرافق له وإصابة أربعة آخرين وعلى صعيد متصل استهدفت مفارز الإسناد منازل الأسايش وجواسيس لهم في المنطقة ذاتها بثمانية عشر قذيفة هاون ما أدى لهلاك عنصر وإصابة عشرة على الأقل بينهم ضابط ولله الحمد وفي شماله بغداد. بفضل الله تعالى هاجم جنود الخلافة أمس تجمعا لعناصر من الشرطة للتحادية والحشت الرافضي المرتدين في منطقة سيد غريب بالديجال واشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة ما أدى لهلاك خمسة عناصر وإصابة اثنين آخرين ولله الحمد ننتقل إلى ولاية خراسان هلاك 12 عنصرا من طالبان المرتدة بينهم قيادي في كونر بتوفيق الله تعالى صال جنود الخلافة أمس على مواقع لحركة طالبان المرتدة بمنطقة سوكي في كونر واشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة ما أدى لهلاك قيادي وإصابة 6 عناصر كما استهدفوا عناصر من طالبان المرتدة بتفجير عدد من العبوات الناسفة بالمنطقة ذاتها ما أدى لهلاك 15 منهم ولله الحمد وعلى صعيد آخر نشر المكتب الإعلامي صورا لأسر وتصفية أحد عناصر طالبان المرتدة الرافضي المدعو فضل أحمد في كونار ولله الحمد وأخيرا إلى ولاية الشام مقتل قيادي من البكك المرتدين في الخير وتفجير عبوتين ناسفتين على منزل قيادي آخر شمال الحسكة من الخير بتوفيق من الله تعالى استهدف جنود الخلافة بسلاح الرشاش قياديا للبكك المرتدين على الطريق الرابط بين ذيبان والطيانة ما أدى لهلاكه ولله الحمد وفي البركة بتوفيق الله وحده استهدف جنود الخلافة منزلا لأحد قادة البكك المرتدين في بلدة خربة اللبن شمال الحسكة بتفجير عبوتين ناسفتين ما أدى لوقوع أضرار مادية بالمنزل وفرار مرتد ولله الحمد وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين عشرون هالك ومصاب من قوات الأسايش وجواسيث لهم في كولجو بينهم مدير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 وطولا ماضي برغم أنوفكم ما عطى حتى القيامة لإن كل ونكس لا نرعى الأمانة نستطيب المنهلاء ضن المؤمنين مطولا ماضي برغم أنوفكم ما عطى حتى القيامة لن كل ونكس لا نرعى الأمانة نستطيب المنهلاء العافه بالذل ظلم كبلاء وأخو العزيمة قد مقام تصلب لا الآن قد جاء القتال مجلجلا فتربصوا حربا ضروسا ضَرُوسًا أَطْوَلاً فَالْحَافِمُ بِبِذْلِ يَظْلِمُ كَبْلاً وَأَخُ الْعَزِيمَةِ قَدْ بَظَامُ دَسَرْبِلاً الْأَنَّ قَدْ جَاءَ الْقِتَالُ مُجَلْ جِلاَ فَتَرَبَّصُ حَرْبًا ضَرُوسًا أَطْوَلاً Tack till elever الآن قد جاء القتال مجلجلا فتربصوا حربا دروسا اقولا الان قد جاء القتال مجلجلا فتربصوا حربا دروسا اقولا الان قد جاء القتال مجلجلا فتربصوا حربا دروسا اطولا الان قد جاء القتال مجلجلا فتربصوا حربا دروسا اقولا الان قد جاء القتال مجلجلا فتربصوا حربا دروسا اطولا الآن قد جاء القتال مجلجلا فتربصوا حربا ضروسا اطولان الان قد جاء القتال مجلجلا فتربصوا حزبا ضروسا اقوى الان قد جاء القتال مجلجلا فتربصوا حزبا ضروسا اطولان الان قد جاء القتال مجلجلا فتربصوا حزبا ضروسا اقوى الان قد جاء القتال مجلجلا فتربصوا حزبا ضروسا اطولان ماض جهاد المؤمنين جهاد المؤمنين